الحمد لله الحمد لله الذي خلق وبرا وابدع كل شيء وذرا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى نحمده سبحانه واشكره على نعم تتوالى وآلاء تكثر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة حقٍ ويقين سالمةً من الشك والامتراء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق ما كان حديثًا يفترى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سادة الوراء وأسل الشراء والتابعين ومن تبعهم بإحسانه وسلَّم تسليمًا مزيدًا متكاثرًا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فالعبد مقلوب والعمل مكتوب وقد آذنت الشمس بالغروب فاحذروا الذنوب وقسوة القلوب إنكم لم تخلقوا عبتًا ولن تتركوا سُدًا الدنيا خُلِقَت لكم وانتم خلقتم للاخره وليس في الاخره الا الجنه او النار وما بعد الموت من مستعتب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا الله نفسه والله رؤوف بالعباد معاشر المسلمين تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيامه وسائر الطاعات والقروبات هذا هو الشهر الكريم بفضائله وخصائصه وفرصه وطاعاته بل أنتم في خواتيمه في أفضل لياليه وايامه هذه العشر الاخره وقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه واله وسلم يخصوها بمزيد من الطاعه والعباده والجد والتشميل يحيي ليله ويوقظ اهله ويشد المئزر فاجتهدوا واعملوا وانصبوا وابشروا وااملوا وتعرضوا لفعل نفحه ربكم واحذروا الاعجاب بالطاعه والزهو بالنفس فرحم الله عبدا فكر واعتبر واستبصر فابصر ونهى النفس عن الهوى أيها الإخوة الصائمون القائمون ولمزيد من المحاسبة ورفع الهمة والأخذ بالعزائم فهذه وقفة مع آية من كتاب الله وشهركم شهر القرآن آية في كتاب الله تلين القلوب القاسية وتوقظ النفوس الغافلة آية تستدعي التأمل وتدعو إلى التفكر آية فكت بالله شابت منها رؤوس الأتقياء ووجلت لها قلوب الأولياء وذرفت لها دموع الخائفين واقشعرت منها جلود الوجلين فلله ذرهم ما أعظم تدبرهم القرآن وأشد تأثرهم بمواعظه ووقوفهم عند زواجره ووقوفهم عند زواجره انها قول الله عز شانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لقد عظم خوف السلف منها فهذا محمد بن المنكدر لما حضرت الوفاه جزع فدعو له ابو حازم ليخفف عنه من جزعه فقال له ابن مكدر إن الله يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فاخافوا أن يبدو لي من الله ما لم اكن احتسب فجعل يقيان فقال اهل اهل ابن المنكدر ابن ابي حازم دعوناك لتخفف عنه فزدته جزعا وقيل لسليمان التيمي أنت انت ومن مثلك فقال مه لا تقول هذا لا ادري ما من الله سمعت الله يقول وبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعن سفيان انه قرأها فقال ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم هذه قصتهم وقال مقاتم ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا انه نازل بهم في الاخره وقال السدي أن أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات وقال أهل العلم إن من الذين يبدوا له يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قوم عملوا أعمالا صالحة ولكن كانت عليهم مظالم فظنوا أن أعمالهم الصالحة ستنجيهم فجاء الحساب فبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال ابن عطية كانت ظنونُهم في الدنيا متفرِّقةً متنوِعة حسب ضلالاتهم وتخيُّلاتهم فيما يعتقدون فإذا عاينُوا العذاب يوم القيامة، وقصَّرت بهم حالاتُهم، ظهر لكل واحدٍ ما كان يظن واستذكِروا رحمة الله، استذكِروا حديث المُفلِس الذي يأتي بحسناتٍ أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا، وشتم هذا وآخذ مال هذا يقول بعض السلف كم من موقف خزين يوم القيامة لم يخضر على, على بالك قط لقد كنت في قفة من هذا فكشفنا عنك غطاءك يا عبد الله ما ظنُّك بعبدٍ عمل أعمالاً ظنها صالحة ونسي ما كان منه من معاصي حسبه هينا وبدى له من الله ما لم يكن يحتسب معاشر الإخوة أيها الصائمون والصائمات احذروا ذنوب الخلوات فقد جاء في سنان بن ماجة عن ثوبانا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأعلمن لا أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال, جه... أمثال جبال كهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صِفهم لنا وجلهم لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم قوم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوامٌ إذا خلَوا بمحارِم الله انتهكوها قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله إثقات قال سالمٌ مولى أبي حذيفة معلِّقًا على هذا الحديث وخشيت أن أكون منهم ثم قال لعلهم كانوا إذا عارض لهم شيء من الحرام أخذوه فأدحض الله أعمالهم احذروا احذروا الغرور والأمان ومدَّ الحبال في المعاصي إياكم واستصار الذنوب إياكم ومحقَّرات الذنوب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يقول أنس رضي الله عنه انكم تعملون عملا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري مع اسره حبه تاملوا حفظكم الله تاملوا فيما يحبط الاعمال وياكل الحسنات من الحسد والرياء والسمعه والغيبه والنميمه والكبر والظلم والعجب وآكل الحرام، وتقطيع الأرحام، والإسراف في المآكل والمشارب والولائم والمطاعم وإيمان السهر على غير طعاة الله، والإغراط، والإنهماك في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل بما لا يفيد والتكلُّف في تصنيف الخلق، مما يُمرُّ الأبدان، ويهلك القلوب، ويُشكِل العقول، ويُشكِل النفوس، ويُشكِل عن الطاعة، ويصرف عن النافئ، ويُبعِد عن الجادة ويؤدي المسؤوليات ما اجرى الصائمين والقائمين ان من العقل وان من العقل وحكمه والحصافه وحسن المحاسبه النظر الجاد في هذا الزمن ومسجداته وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون زمن كثر فيه المشكلات وتنوعت فيه الصوارف وتكاثرت فيه الملهيات بل لقد كبس في الحق وبالباطل لدى بعض فئات ولا سيما في ميادين الفكر والثقافة نعم حفظكم الله يموج العصر بألوان من المخالفات وما تبثه وسائل الإعلام والتواصل بمقروئها ومسموعها ومشاهدها من أنواع المحرمات والمخالفات في العقائد والسلوك والوان الجرائم والإجرام ممن زين له سوء عمله فرأه حسنا وممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسِنون صُنعاً إن من أعظم المظاهر الصالفة والصادة الانبهارة بمظاهر المادة والعمران والانصرافة والزُّهد في حقائق الإيمان وعلوم القرآن والسنة والغلو المدني ينبوع الانحراف الثقافي والفكري ومن أعرض عن رحي الله سوف يبقى مرتكسًا, مرتكساً في الظلمات مهما أوتي من العلوم والمدنيات والذين كذبوا باياتنا صم وبكم وسم وبكم في الظلمات ومن مظاهر الانحراف والغلو ان بعض المعاصرين لانبهاره بالمكتشفات ومسجدات ووسائل التحضر حين ينبه إلى مواطن الضعف والنقص في صور الضلال والانحراف والانحلال والفجور والفواحش يتورم عنفه ويظهر عليه التبرم ويبدو عليه القلق وياد الله أن تكون الرذيلة سبيلاً للفضيلة والإسفاف طريقاً للعفاف كيف قد صلح القرآن الكريم بأن التمكين المادي لا يغني عن أهله شيء إذا قارنه جحود بآيات الله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئتهم من شيء إِذْ كَانُوا يَلْحَدُونَ بِآيَاتِ الله وحاق بِهِمْ مَا كَانُوا به يَسْهَزِئُونَ ويقول هذا شأنه فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مننا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يلحدون الأصل الأصلين عباد الله هو عمارة النفوس والقلوب بالله وتوحيده وذكره وشكره وحسن عبادته أما التمكين الأمكن فهو مدلول عليه بقوله عز شانه الذين ام كنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وقوله, وقوله وقوله جل وعلا رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار وبعد الله في شهر الصيام والقيام فماذا تنفع زينة الحياة الدنيا ومادياتها إذا لم تعمر النفوس بالضرعة إلى الله والإخبات إلى أدل الجلال والعزة ولم تتزكأ بالعلم بالله وتوحيده وحسن معاملته والتعلق به والاعتماد عليه ولم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمه فعصاه ونهيه فارتكبه وكان هواه آثر عندهم رضاه جعل لله الفضلة من قلبه وعلمه وعمله وماله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل عليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وقته وأنتم لا تشعرون أن تقلد نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول أو تقول لو أن الله عاداني لكنت من المُتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب خطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله أدار الأفلاك وخلق الخلائق وأرسى بالأرض الجبال وربع السبع الطرائق أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له قامت على وحدانيته البراهين والحقائق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين الصادق صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه سبقوا بالفضل كل سابق ولم يلحقهم بعدهم لاحق والتابعين وانتبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت المغارب والمشارق أما بعد فيا أيها المسلمون من أحسن الظن بالله أحسن العمل يقول ابن عمر رحمه الله لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري أيقبل منك أم ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل كفرت أم عملك معيب عنك كله لا تدري ما الله صنع فيه والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الاماني يطلب المغفرات من اي توبه ولا اخدم باسد الافران يقول معروف الكرخي رجاؤك لي من لا تطيعه من الخذلان ومع المعاصي يضعف الوازع ويقول بعض السلف رب, رب مستدرج بنعم الله وهو لا يعلم وربما مغرور بستر الله وهو لا يعلم وربما مفتون بثناء الناس وهو لا يعلم فيا الله ما ضلمت اذا لقوا ربهم ومظالم العباد تطوق اعناقهم وليحذر من يريد الخلاص لنفسه الانصياع للهوى والملذات والانكباب على موائد المشتهيات لا يبالي مخرجها من مدخلها ولا طيبها من خبيثها ألا الله رحمكم الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا واستغلوا بقية أيام شهركم وجدوا وتحرَّوا ليلة القدر ليلةً يفتح الله فيها الباب ويقرِّب فيها الأحباب ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر يكتب للعاملين فيها تزيل الثواب وعظيم الأجر وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم فلا يشترطوا العلم بحصول الأجر، فاجتهد رحمكم الله فهذا اوان الطلب واحذر الغفلة، والغفله طريق العطب هذا وسلم وسلم على رحمه المهداه ونعمه المسداه نبيكم محمد رسول الله فقد امركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال وهو الصادق في قوله قولا كريما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 رضى الله عن الخلفاء الان اربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعننا معهم بافقه وجودك واحسانك يا اكرم الرحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذ الطغاه والملاحدة، وسائر اعداء الامه والدين اللهم امننا في أوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاه امورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين اللهم وفق امامنا وولينا بتوفيقك اللهم وفق امامنا وولي امرنا بتوفيقك واعزه بقضاتك واعلي به كلمتك واجعلهم نصرة للسامين والمسلمين والبسهم لباس الصحة والعافيه ومدد في عمره على طاعتك واجمع بهم كلمة المسلمين عن الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه ونايبيه واخوانه وعوانه لما تحب وترضى واخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولا تامر المسلمين الا بما بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمه لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنه رب العالمين اللهم وأبرم ليومة الإسلام، أم لرشد، يُعز في أهل الطاعة، ويُهدى في أهل معصية، ويُمر فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المُنكر، إنك على كل شيء قدير اللهم أنجِل المستضعفين من المؤمنين، اللهم أحفظهم وأصرهم، اللهم أحفظهم في سوريا، وفي فلسطين، وفي غزة، وفي بورما، وفي أفريق الوسطى اللهم أجمع كلمتهم، وحكَ اندماءهم، اللهم أجمع مريضهم، وارحمَ ميتهم، اللهم أجمع كلمتهم، واصِع أحوالهم يا رحمَ الرحمن اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق، وفي اليمن، وفي ليبيا، واحكَن دماءهم، وولِّي عليهم خيارهم، واجمع الحقِّ الهدى والسنة كلمتهم اللهم وابسط الأمن والرخاء في ديارهم، اللهم ورفع البأس والضراء عنهم، يا ذا الفضل واللمن والإحسان اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا، الذي هو عسمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعدا بالاخره اللهم من ارادنا واراد ديننا وديارنا وامنانا وولاه امرنا وعلماءنا واهل الفضل والصلاح والحساب منا ورجال امينا وامتنا واستماع كلمتنا واجتماع كلمتنا ووحدتنا بسوء اللهم فاشر بنفسك اللهم فاشر بنفسك وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فانهم لا يعجونك اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن قوم مجربين اللهم إنا نذر ربك في نحورهم ونعوذ بك من اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ارفع الحصار عن إخواننا في غزة اللهم اللهم من ضيق عليهم في رزقهم وانالهم في كرامتهم اللهم فاشر ابن نفسه اللهم وانتقم منه يا قوي يا عزيز اللهم احفظ رجال امينا اللهم رجال آمين المرابطين اسود الحرمين وحماة المقدسات اللهم احفظهم في انفسهم واهليهم وقوي عزائمهم واجعل ما يقدمونه لحمايه بلاد الحرمين مواطنينا ومقيمين وحجاجا وعمارا وزائرين اللهم اجل ذلك في ميزان حسناته اللهم اللهم الله اللهم وجهم عن دينهم وعن وعن وعن, أمتهم وعن المقدساتهم وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم ارحم شهداءهم واشف وشف مرضىهم واصلح ذرياتهم يا اكرم اكرمين اللهم ان نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل بر والعزيوة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا أتنا في الدني حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 كبار لا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 اللهم لمن حميده ربنا <تصفيق>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 غير المغنوب عليهم ولا مضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله الله لمن حمده ربنا <تصفيق>